إذ قال موسى لأهله إني آنستنا رساتكم منها بخبر أو آتيكم أو آتيكم بشهاب قبسي لعلكم تصدلون فلما جاء هنود يا أم بورك من في النار ومن حولها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 وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبَ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ غَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وأدخل لك في جيبك تخرج بيضاء من ويرسون في تسعة آيات في تسعة آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة سيحرمين وجحدوا بها واستيقنتها ان خسهم ظلموا وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من خولها وقال وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقّر الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين؟ لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أو لا يأتيني بسلطان.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 قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك, والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا خرية أفسدوها أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَإِمَّا مَن دَأَبَ فَعَمِلَ صَالِحًا الدُّونَ مِنْهَا فَإِمَّا يَنزِلَنَّ بِمَا أَنزَلَ رَبُّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْتَبْشِرَ بِهِ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 فلما رآه مستقراً عينه قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر وما شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم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 وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَت مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ نُجَّتَ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَوْدٌ مِنْ قَوَارِيرِ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي غَلَمْتُ نَفْسِي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 قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستعفرون الله لو لعلكم ترحمون قالوا الطير نابك وبم معك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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتناه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فأو كيف كان عاقبة مكرهم أن ندم أرناهم أن ندم أرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وَجَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أأَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَلِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى آلّه خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ آلّه أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما ما فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان مَا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها.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 بل أكثرهم لا يعلمون، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء، أو يجعلكم خلفاء الأرض. اِلهُهُم مَعَ الله قَنِ لَمَا تَذَكَّرُونَ أَمَّ يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اِلهُهُم مَعَ الله تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ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 السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل الدار كعلمهم في الآخرة بلهم في شك منها بلهم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 ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه له هدى للمؤمنين إن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 سكانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاء قال أكذبتون بآيات ولم تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 وَيُومَ يُوفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إلَّا إلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَمِيدًا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 فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكُبْتُ جُهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُرْجَزُونَ إلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَقَّ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتَلُوا الْقُرْآنَ ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافر عما تعملون